أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدواء العجيب والساب القوي لشكر نعم الله وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في العقل وفي المال وفي الموصف وفي الجاه وفي أصناف النعم فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه فإنه لا يزال يرى خلقا كثيرا دونه فيحمد الله على ذلك حمدا كثيرا ويقول الحمد لله الذي أنعم علي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ينظر إلى خلق كثير ممن سُلِبوا عقولهم. فيحمد ربه على كمال العقل ويشاهد عالما كثيرا ليس لهم قوت مدخر ولا مساكن يؤون إليها وهو مطمئن في مسكنه وسع عليه رزقه ويرى خلقا كثيرا قد ابتلوا بأنواع الأمرار وأصناف الأسقام وهو معافا من ذلك مسربل بالعافية ويشاهد خلقا كثيرا قد ابتلوا ببلاء أفضع من ذلك بانحراف الدين والوقوع في قاذرات المعاصي والله قد حفظه منها أو من كثير منها ويتأمل أناسا كثيرين قد استولى عليهم الهم وملكهم الحزن والوساوس وضيق الصدر ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء ومنة الله عليه براحة القلب حتى ربما كان فقيرا يفوق بهذه النعمة نعمة القناعة وراحة القلب كثيرا من الأغنياء ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالما كثيرا أعظم منه وأشد مصيبه فيحمد الله على وجود العافية وعلى تخفيف البلا فإنهما ما من مكروه إلا ويوجد مكروه أعظم منه فمن وفق للإهتداء بهذا الهدي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل شكره في قوة ونمو ولم تزل نعم الله عليه تترى وتتوالى ومن عكس القضية فارتفع نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية وفي المال والرزق وتوابع ذلك فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله ويفقد شكره ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم وتسابقت إليه النقم وامتحن بالغم الملازم والحزن الدائم والتسخط لما هو فيه من الخير وعدم الرضا بالله رب ومدبرا وذلك ضرر في الدين والدنيا وخسران مبين